والآن مئة درهم فيزكيهما والصواب الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكمل النصر ثم الصواب من القول بأنه يضم أن يضم بالأزاء لا بالقيمة إلا لاحظ استثنى من المسألة هذه أموال الصيارف أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة لا يضم جنس إلى الجنس ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة التجارة قال المؤلف ها؟ منها هل يضم بالأزة أو بالقيد نعم, نعم يقول رحمه الله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما تضم قيمة العروض إلى كل منهما ولكن بأي قيمة نعتبر العروض هل بالذهب أو بالفضة فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض إن اعتبرته بالفضة بلغ نصاب وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب ثلث نصاب من الدحب فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة قال أهل العلم إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء فإذا كانت تبلغ نصاباً من الفضة لا نصاباً من الذهب قومت بالفضة وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب لا, لا نصاباً من الفضة قومت بالذهب فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحظ للفقراء أو من الفضة إن كانت أحد الفقراء إلى كل منهما ولكن الصحيف هذا المسألة مبني على الصحيح مسألة وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحد للفقراء ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن ما صير فيه لأنه تجارة فراسا الان قيمة العروض تضم او لا تضم على قول الرا الصحيح واو المذهبين تضم لكن هل تضم للذهب او للفضه هل احض للفقراء تضم الى احض للفقراء من الذهب او الفضه طيب اذا قلنا بضم نصاب الذهب الى الفضه وقيمه العروض الى الفضه او فهل نخرج من كل جنس زكاته من او من احدهما المذهب لا بد ان نخرج زكاة كل جنس منه فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة واضح لان الحديث ربع العشر في الزقة ربع العشر عشر ايش عشر رقة عشر وكذلك في حديث الذهب فيه نصف دناء اي من الذهب فتخرج الزكاة من كل جنس منه كما قال في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه تخرج من كل نوع منه والصحيح صحيح انه لا باس أن تخرج من أحد النوعين يعني بالقيمة هذا هو الصحيح ما. ما. ذا فائدة فائدة يعني ضمان بص اقتصاد <تصفيق> الصحيح الي منطقي على قول انا قول تخرج ما اذا كانت من منفعه اذا كانت الله بأن جرام. لا است والله هناك ذكرتوا عشر 10 درهم صاروا 5 درهم لا انصاب الانصاب انصاب 5 درهم لكن 10 نعم 10 فيها 10 ونص طيب 10 درهم اللي كنت تكلمت فيه 3 درهم والعلم الآن يقول عشر جنيهات 3 تسباع لا يقول بعدهم يقول 11-10 تسباع يحتاج للتسباع يعني 11 في 8 8 و... 8 8 و 80 من 8 و 80 لأن الجنيه هكي <تصفيق> لأ 10 كرامات يقولون يوم تحط الجنيه في النزان أفل 10 10 أقول للجنيه تحين تضعون النزان يضع 10 كرامات فالعشر جنيهات تساوي ذلك يعني 8 والله إحنا حسبناها بالجرامات بلق 85 جرامات والجنيهات ما الذي يعنيه؟ كم دفع الجنيه؟ الجنيه؟ الآن؟ 10 جرامات 10 طيب كم نصير إصال 85؟ 20 جرامات 20 جرامات 20 جرامات لا الجنيهات 8 ونصف 8 8 ونصف 8 10 أحد يقول 10 و 11 ثابت أسبع ونحن كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجهة ذكات الحلي لكن قالوا للصارحة انها ما تقلل لها الصارحة, الصارحة قالوا لنا انها لا تبلغ الا خمس وثمانين شراب العشرين المثقال كم سرون فيه ما نتفج عدد كم هذا اي هذا سرطان يوضعي الكلام يونس يونس كميه من مسقط الاحسن ان انت لك سله باهل الذهب ما عارف ايش تقول لي اني قلت لك انا عندي اجيب لي دراهم لا اسال كميه من الذهب مسقط انا انا شيء يعني أنا ما هو يشتمه واللي كليه ووبو عشره نعم نعم انا عارف انا عارف ما فيش كلام نعم <تصفيق> ايش إيه. هذا هو الفضة والفضة كيف نمعتبر؟ كل اللي هو كل شيء له حكمه الدهب يدابل على النصاب والفضة يدابل على النصاب يعني الأوراق النقدية نعم، المعتبر لأن, لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن ريالات الفضة هناك بعض المكلمة تبدل عن الحاجة عد ما أعتم عندنا السعوديين هكذا سأتبر بالذهاب قلنا في بعض المقاضر علماء قال معتبر الوزن وبعض المقاضر معتبر العدد نعم قلنا إذا كان الوزن من أحوال كنا الأولى لو قيل باتباع الأحوال لكان طيب لكن نقول الشيخة من وجه آخر أنه ما كان منقونا فالمعتبر في العدد وما كان موجودا فأتبر في الوزن نسل الحوالي وبيئي لا لا دعنا لك الأكلام عن المنقود المنقود الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاملوا بالنقطة ويتعاملوا بالوزن أيضا أحيانا يتعاملوا بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك في 100 درهم يعني وقيتها نرسل ولهذا جاء بالحديث الزن وارجح نعم سيد الشيخ مثلا في المعبوب مثلا في المعبوب جاء حديث درهم وجاء خمس أواطف نعم وما كان الوزن يكون الحديث خمس أواطف يقول أنه لا ما رأينا حق قلب هذا <تصفيق> نعم الشيخ باسمه للمكتبة هل يعني منها المساجبية هل يحسب على هذي بيجين زكاة العرض إن شاء الله نعم <تصفيق> نعم ما تم الوقت انت انت <تصفيق> ايه ايه ايه لا لا محلوم لا, لا, لا, لا نعم باطن باطن بشن باطن يبنك هم لديك ايه نعم صحيح لماذا لقوله <تصفيق> عليه السلام من قطاع شبرة من الأرض ظلما طويقه يوم القيامه نسبة عرضي لماذا هذا الركات السبعان ليس نعم نعم الا من الا من الا من السوجل الحق لكن ليس باب اله عينك لا, لا. العاج من الأرض اصل خلطه ان هذا ما له صاحب هو محمد عاددي موجود نعم هذا اللي قلت لكم عنه الاشاعره أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل نعم السور هو وجبة الإيمان ها؟ وزع موضوع أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشائق لا يخالفون أهل السنة إلا في مساة الصفات وجدهم يخالفون في اشياء كثيره نعم حتى في اثبات وجود الله اي نعم هذا بحث خاص بهم نعم هذا الشيخ هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحوالي الرابع عن الخامس القران انا على السابع السببيه و اعطاء المخلوقات الثامنه الحكمه والغايه والغائيه التاسعه النبوات العاشره التحسين والتقبيح الحاديه عشر التاويل ها الثاني عشر السمعيات الثالث عشر التكفير الرابع عشر الصحابه والامام الخامس عشر الصفات يقول هناك مذهب أكثر اكثر تناقضا من مذهب الشاعره اللهم الا مذهب الرافضه لكن الرافضه في المقال ما احمد ليست الرافضه من الاسلام بشيء وكما قال الشيخ رسامة المياه فافظ قوم لا عقل لهم ولا نقل أن هؤلاء يفجعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا وإلى كانت سريعة للتناقض من العقل قالوا إنه يجوث أن يرى الأعمى بالشرط البقلة بالأندلس نعم فيه نكتئب عند إرسالها الفرق عن بينهما والمتدرية لكن على كلها إذا شيئت تتصوره من كان أقرب إلى السنة هو أخطر يقول أنه يضمتها أنا أكره العام في تكن في هذا القوان الأهلم القول الأول الضمت والقول الثاني عدم الضمت القول الأول يسأل أودريه دائما قال أولا سنة ولا من أجمع ولا من القياس صحيح والقول الثاني يقولون لأن مقصود أن واحد القول الأول يقولون لأن مقصود النقلين واحد أدناني الوقصد بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد فمقصودهما واحد وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصر ولكن القول الصحيح إذن شوف والقول الأول بدل القول الثاني القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد تتنهيه وشرايه لآخر ولكن القول الصحيح هو الثاني عينه كيف مثل مكتوب داعمة يعدل يعدل ايه يقول يعدل. يعدل لان تدري السبب السبب اني انا نسيت ان القول الاول اني قلته والضم او عدم الضم فدى ذلك عكست ايه نبه ان شاء الله حديث عيني صحة بعد في خطا 86 في صفحه 20 86 وفي قاعده ابراحات نهايه جهنم ربع الشهر فالا لم يكن الا تسوح في صحي لا 90 و لكن ما فلس فيها صدقه إلا أن شاء طيب الآن نعم إيش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقصت القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل و الله لي ان يسقني فهما كفهم الشيخ سالم التميمي وحفظا كحفظ امام البخاري <تصفيق> خلاص انت انت طيب اذا رايت من نعيد الدرس من اول نعم عشان ما تتداخل الشرح نفس الشرح تبغى الاشر ده وربع نعيد بالشرح الآن طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين باب زكاة النقدين النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وصمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء قال الشاعر تم في يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريخ يمده ناقتا يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة الهاجرة شدة الحر نفي الدراهيم تنقاد الصياريخ يعني يقدهم إياها بسرعة فالنقدان هما هما الأثمان من الذهب والفضة تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضلة دراهم يقول يجب في الذهب والفضلة إذا بلغ عشرين مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضلة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر واحد من أربعين وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو زكاة وقوله إذا بلغت مئتي درها بيّن المؤلف أن الذهب عشرون مفطال فما هي نصبة الفضة في المثقيل؟ نقول كل درهم كل عشرة دراهم كل عشرة دراهم سبعة مذاقي وعلى هذا فتكون مئة الدرهم تكون مئة وأربعين مثقالا أليس كذلك مئة مثقالا اضربها في أربع ترامات وربع تبلغ خمسمائة طيب يقول نقرأ الشرح فالجب هو قوله يعني يجب ربع العشر وهو واحد من أربعين وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه واحد من أربعين من أجل أن نسحل استخدار الزكاة من النقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين فما خرجت القسمة فهو الزكاة فعندك مثلا أربعون ملون 40 مليون لقد غلط في النسبه عندك مثلا 40 مليون 40 مليون جواب مليون واحد مليون واحد عشان لا يختلف تحصل بقسمة أربعين على واحد أربعين في ألواحد ما على داعة من واحد فأنت فالطريق إلى استخاذ الزكات هذا ولكن أقول الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو ذنانين فبلغ عشرين دينارا ففيها نسب دينار والدينار الإسلامي وزنته مثقال وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مهقي وقد حرناه فبلاء خمسة وثمينة جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه فإن كان فيه خلط خلط يسير فهو سبع لا يضب تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء شيء من الرأس شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه وإن لا لكان لياً يعرك لكن من أجل أن يصلبه ويضيفون إليه شيئاً شيء من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها يسيرة ثابتة فهي أو تابعة يسيرة ثابتة وانشئت من لوحه دف هذا كله ما له داعي ترى تكرار وهذه آفه ال... آفه النقل المحض من على الشف يعني الدرس... المدرس كرر لو كان اللي ينقل عنده قصيره الشيء المكرر احذفه كان ارطيب يعني لكن من اجل نوصل لذي ما ذكرناه فوق لكن من أجل أن يصلبها يضيفون أي شيء من المعادل لكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها سيرة من تابعة تابعة فهي كلمحة في الطعام لا تضيف طيب هذا الفوق يكفي عنه طيب وفي الفضة إذا بلغت مئة يتيرهم ربع عشد منهما المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود. جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود ولكنه تنوع عبارة ها اوكي الذي خاص المعلم المعلم هل المعلم في الذهب اذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضه اذا بلغت 200 درهم عرفت المؤلف قال يجب في الذهب دابلغ طيب وفضة اعتبر الذهب والفضة هذا كان هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر وزن بالذهب والفضة بالعدد الجواب جمهور العلماء على أن هذا لسه المقصود ولكنه تنور ربارة وأن المقصود بمئتي درهم خمسة أواق أواق ولا يبقى خمسة خمس أواق خمس أواق من الفضة يعني الاعتبار وزن وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلو 595 جراما فإن فيها الزكاة سواء بلأت مائة درهم أم لم تبلغ وهذا الذي اراه اكثر له علم مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم ليس خمس بما دون خمسه اوقات من صدقه اوراق في الشريعه ان الجواب بالوزن وقال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبيبا كان صديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كذب الصدقاء وفي الرقة إذا برعت مئتي درهم رب العشر فإلا أن يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقاء إلا أن يشاء ربه ووجه الاستدال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس في الدراهم مبتبقة بالوزن بل بعض الدراهم أزد من البعض الآخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل مع اختلافها في الوزن فدلّى ذلك على أنه هو المعتبر أنه ايش الادل وهو عدلناها عدلناها عدلناها من قبل فذل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدراهم لا لم توجد لم توحق إلا في زمن عبد الملك بن ورواب وحدها على هذا المدار أي أن كل عشرة دراهم سبعة ميثاقين وبناء على قول الشيط رحمه الله لو كانت مئة الدرهم أي, أي مئتين لو كانت مئة الدرهم نعم طيب اشتب على لو كانت على الأخ أي ثنتين أي لو كانت لو كانت مائة الدرهم مائة مثقال فقط ففيها سكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها سكاة مائة وثلاثون مثقالا ولكنها مائتان ولكنها مائتان من الدراحم ولكن مائتان من الدراحم عدداً ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور وعلى هذا فنقول هل الأحوة أن نعتبر العدد أو الأحوة أن نعتبر الوزن الجواب لا الوزن ولا العدد لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة, ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوة إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا فاعتبار العدد نحن ذكرناها أظن الأخير لأنه إن كانت الدراهن ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوى طيب أخير إذا كانت ثقيلة إذا كانت ثقيلة فلابد أن تكون 140 مثقال دون ال200 انا كذلك اذا كانت ثقيله يمكن 5 دراهم تكون 140 مثقال لا يجب العدد احوى الوزن أحوط لمن؟ بي... أحوط لمن؟ أحوط لمن؟ أحوط للفقراء صحيح اعتبار الوزن أحوط للفقراء لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون دليل بصدر لا ستعجم خذوا الناقص المسألة إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن, أن تأكد أنه, إنه بلغ النصاب نعم؟ لأن الحقيقة الأحوط هل هو الأشد أو لا تبع للسنة طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم فالصواب ما في الأصل اعتبار الوزن أحوط لأنه قد يكون يبلغ أو خمس أواق خمس تراه يمكن كل جره مثل أوقية صح وأنا رأي الشيخ باقي علينا مئة وخمسة سنين تبقى على ما هي عليها وأنا أتنازل عن فائل أن الأحوط عدم, الو... عدم الإيجاب كده طيب فاعتبار... فاعتبار لأنها إن كانت درام ثقيلة ثقيلة في الوزن فاعتبار الوزن أحوط أحوط الف... الفقراء أصبر وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوض كيف إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوض لمن الفقراء ليش لأن العدد يمكن مئة يندرهم ما يبلغ خمس أوامر مدامة خفيفة يمكن يبلغ أربع أوامر فاعتبار العدد أحوط يعني على الأكس من ذلك لأن خمسين درهم إن تبلغ خمس أواء إذا كانت ثقيلة وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لأنه إذا كانت درهم لا أبلغ إلا نصف إلا حطة إلا إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة ليس فيما دون خمس أواء خمس حطة خمسة حمك الله اواقن ها طراقب اليوم اواقن ظاهر وسوى عباره في العدد 100 درهم ان لم تبو وحديث ابي نوفر الذي كتبه في الصدقات في الرقه 100 درهم في الصدقه اذا بلغت اذا بلغت مئة الدرهم وهو منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف لأصول الفقه ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب ذاهب إلى أن المعتبر أحوط فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبة الزكاة ومتى تجم وإن كان الوزن ومتى تجم ولا ولا جواب وجبت الزكاه وان كان الوزن احوط وجبت كيف وجبت الزكاه وجبت الزكاه بس ان كان تبع العادي احوط يعني على مسف الفقه وجبت الزكاه وان كان العادي الوزن احوط وجبت الزكاه ولو ذهب ذا فلو ذهب ذا ابن لم يكن بعيدا من الصواب نمشي واضح دعوه الاغرى واضح انا ايش ولا هل أنا, انا ارجو السلامه او اتفهم البطئ لا توزعون لينا لا توزعون لينا صح نعم لا تصحيح على كل حاله ما يتم عليه وجوب الزكاه يعني ماتم عليها الحول لو جاي ان شاء الله أبقى. نعم كيف دعوة دعوة تحتاج إلى بي على كل حالة بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسني بزوم إن شاء الله إذا عادتني آه ما أجل الدس إلا أنا من إن شاء الله بإذن الله خلاص ماذا من المسألة تصل إليها الحد نعم ابد اعطني اياه بس اعطني شاء الله اوصل ونصحوا خلاص اذا هذا يحتاج لا هو الباقي عليك احدكم يقول يعني علينا الوقت ها انكتبنا هذا والصحيح تتأمله هو... اوصى طيب ممكن نعيد على على, على عجل نعيد شرح الكتاب على عجل وان شاء الله تعرفوا ما دام ما دام وحده عدد ناس قالوا في مثل بالجزائر الخيرات الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باختصار باختصار ولا يكون واضح يقول ما رحمه الله تعالى يجب في الذهب اذا برع شيء من دفانه وفرض له ابتداء راتب العشر برعت من 20 منهما إذا بلع عشرين مثقالا والمثقال قلنا إنه أربع غرامات ربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلعت مائتي درهم وقلنا إن مائتي درهم مائة مثقالا اضرب المثل اضرب مائة وأربع وربع يبلغ خمسين وخمس بسين إذا هذا المبلع ووجب ربع العشر منهما لأن هذا هو النصاب أقل النصاب الذهب والفضلة هو هذا واليُعلم أن الذهب والفضلة ليست كالماشي بل ما زاد بحساب الماشي سبق لنا أن فيها وقصا فما بين الفرضين ليس فيه شيء أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجيب فيها إلى بلان النصاب ويضم الذهب إلى الفضرة في تكميل النصاب فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة فيخرج من الذهب ربع عشر ومن الفضة ربع عشر وإذا كان عنده ثلثة نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلّلوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد وهو أن يكون قيم الأشياء, قيم وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما في الضر فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر بوجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ عشرين ميطفالا وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ خمس اواق. ليس فيما دون خمس أواق صدق صريح في الذهب قال إذا بلغ عشرين دينارا صريح أيضا وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض هو أول القياس في مقابلة النصف فهو فاسق الاعتبار والثاني أنه قياس منقوض بماذا؟ بالبر مع الشعير فإن البر مع الشعير مبسودهما واحد وهو القوت ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب كذلك أيضا منقوض بالمواشر لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأل ونصف نصاب من البقر فهل يكملوا أحدهم بالآخر لا مع أن المقصود واحد هذا رجل عنده بقره عنده وضعني ينميه ومع ذلك لا يضم أحدهم إلى الآخر في تكميل النصاب وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أولا لأنه مخالف للسنة ف وما خالف السنة فهو قياس فاسد الثاني أنه منقوض منقوذ بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضعن إلى البقر مثلا فالجنس لا يضم إلى جنس النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعضها طيب على القول بالضم هل يضم بالعجزة أو يضم بالقيمة هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم وإلا فلا تفرع عليها لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغات لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء فيه خلاف بين القائلين بالضم فالمذهب يضم بالأجزاء فإذا كان عنده عشرة دنانير وعنده مئة درهم فإنه يضم بعضها إلى بعض كان عنده ثمانة دنانير تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فهل يضم أو لا ليش لأنه لا يبلغ النصار فيما يدنا نير أقل من نصار مئة درهم نصار فيكون عنده الآن أقل من النصار فلا ضم طيب ثم قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما تضم قيمة العروض يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين كل ما أعد للتجارة فهو علو التجارة ولا, ولا تخص بمال معين لو كان عند الإنسان فيها ببيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه علو التجارة هذه تضمع في تكميل النصار الى الذهب او الى الفضلة فاذا كان عنده مئة درهم من الفضلة وعنده عروض تساوي مئة درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عندهم من الفضلة فاذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضلة نصار وليس عنده من العروض نصار قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنيات صاحب العروض لا يريد هذا العروض لأنه يبيعها اليوم ويشريها غدا يشري غيرها غدا إنما يريد يشري يريد القيمة فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصار واضح هذا أو لا طيب. رجل عنده ثمانونة رحمة وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي 120 أذير حمد تجب عليه الزكاة أو لا تجب لأنه يضم تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم هو نائب الفاعل يباح الخاتم والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء يعني ما لا, ما, لا ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواء إن فعله لم يعاقب ولم يثب وإن تركه لم يعاقب ولم يثب ولكن استطرادا نقول المباح أصله على الإباحة أسوأ للرباح إن شئ تفعل وإن شئ ثلاثة فعل لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء وأضرب مثلا بالبيع البيع حلال وأحل الله البيع هذا الأصل لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت من من تجب عليك الجمعة صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حرام لأنه إعانى على الإثم لو بعت عينبا لمن يتخذ ويصنعه خمرا لكان هذا حراما طيب لو احتجت إلى ماء للوضو صار الشراء واجبا إذن فالمباح في الحقيقة هو في أصله مباح ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء إن كان وسيلة إلى مؤمور به أمر به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه وقول من قال من الأصليين إنه لا, لا وجود للمباح أولا لأنه لسه في التكليف وثانيا إنه لابد أن يكون له أثر أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يتضيع الوقت يتضيع الوقت مكروء يعني إذا تغلق بين ولكن الصحيف بلا شك أنه فيه المباح الله يقول وأحل الله البي وقال وأحل لكم ما وراء ذلك الصواب بلا شك أن, إن الإباحة قسم قسم من أقسام الأحكام الشرعية يقول يباه للرجل من الفضة الخاتم الخاتم هل أل هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتم والثلاثة والأربعة والخمسة أو أن أل للوحدة هذا هو الظاهر أن الإنسان يباه له واحد من الخاتم هذا هو ظاه الكلام المؤلف رحمه الله والثاني مما يباح قبيعة السيف قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة والحكمة من ذلك ان فيه إغاظة للعدو إغاظة للعدو أيها الإخوة وابي هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدافات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 364 -8 -8 ورقم صندوق البريد 250 وألا